بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين بل إنه وهو في سياق الموت كان صلى الله عليه وسلم يوصي أمته ويحذرها أوصاها بالصلاة وممالكة الأيمان فقال الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم وحذرها مما ينافي, مما ينافي التوحيد ويكون ذريعة للشرك فقال وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فانظر يا أخي إلى هذا النص العظيم من هذا النبي الكريم ينصح أمته فيامرها بما ينفعها ويحذرها عما يضرها وهو في سياق الموت فصلوات الله وسلامه عليه ونساله تعالى ان يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن امته وان يحشرنا واياكم في زمرته وان يدخلنا في شفاعته وان يسقينا من حوره وان يجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أما بعد ايها الاخوه الإخوة فإننا في استقبال شهر محرم أحد الأشهر الحرم التي نص الله عليها في كتابه العزيز فقال تعالى إن عده الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. هذه الأربعة الحرم بينها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بأنها ثلاثة متواليه وواحد منفرد أما الثلاثة المتوالية فإنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وأما المنفرد فهو رجب ولهذا يلقبه بعض الناس براجب الفرد لأنه انفرد عن الأشهر الثلاثة وإنما كانت هذه الأشهر الثلاثه حرما لأن الناس يقصدون فيها بيت الله عز وجل فذو القاعدة والمحرم للسفر إلى البيت وذو الحجة لأداء مشاعر الحج ولهذا بل لأداء شعائر الحج ولهذا كانت حرما يحرموا قتال فيها وتخص بعناية في تجنب ظلم النفس ولهذا قال فلا تظلموا فيه إلا إن أنفسكم أما رجب فكانوا في الجاهليه يعظمونه ويأتون فيه بالعمرة ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل بدل العمرة في رجب جعل بدلها في رمضان فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه عمرة في رمضان تعدل حجه ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رجب قط إنما كان ثماره في أشهر الحج في ذا القعدة ولننظر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمر بعد هجرته اربع عمر فقط بعد هجرته وتعلمون انه بقي في المدينة كم سنة كم؟ عشر سنوات ومع ذلك لم يعتمر الا ثلاث مرات عمرتان قبل فتح مكة وعمرتان بعد فتح مكة العمرتان اللتان قبل فتح فتح مكة هما الأولى عمرة الحديبية عمرة الحديبية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وكان معه في تلك العمرة 1400 رجل 1400 وأحرموا من ذي الحليفه وقادوا معهم النعم والإبل يهدونها إلى البيت الحرام ولما وصل إلى الحديبية عند حدود الحرم منعه المشركون قالوا لا يمكن تدخل لماذا لأنهم يقولون نحن أولياء الحرم ولا يمكن أن تدخل حرمنا فيتحدث العرب أننا أخذنا ضغطه يعني غصب علينا وجرى بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام الصلح الذي يعرفه كثير منكم ومن من شروط الصلح أن يرجع الرسول عليه الصلاة والسلام يرجع بعد أن قال لبيك اللهم لبيك لبيك عمره بعد أن ساق معه الهدي ليتقرب إلى الله قدر بعيب الحرم يرجع بعد أن لبس ثياب الإحرام يحلها لا يلبس ثياب الإحرام كان هذا الشرط من أصعب ما يكون على المسلمين حتى أن عمر قال يا رسول الله ألست تحدثنا أننا ندخل الحرم ونطوب به قال بلى لكن هل قلت لك هذا العام قال لا قال إنك آتيه ومطوف به اللهم صل وسلم عليه فعمر عمر حتى اتاه وطافته اما العمره الثانيه فهي التي تسمى عمره القضيه وهذه ايضا قبل فتح مكه كانت في السنه من يعرف السابعه لان عمره الحديبيه في السنه السادسه في ذو قعدة وهذه في السنة السابعة في ذي القعدة اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام ودخل مكة ولم تسمح له قريش إلا أن يبقى ثلاثة ايام وإني أسألكم أيها الاخوه من أحق بالبيت ومن أولياء البيت أجيب أجيب الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه قال الله تعالى عن قريش وما كانوا اولياء ان اولياؤهم الا المتقون لم يبق في عمره القضاء الا ثلاثه ايام فقط ولما اتم الثلاثه قال يالله امشي يا محمد ارجع هذا هو احق الناس بالبيت صلوات الله وسلامه عليه لكنه مع ذلك اوفى الناس بالشروط لا احد اوفى منه بالشروط كان بينه وبين القرى الشرط وامضاه هذه العمرة تسمى ايه عمرة القضية او عمرة القضاء وقد فهم بعض الناس ان تسميتها بعمرة القضاء هو ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى عمرته الاولى التي صد عن اتمامها وبنوا على ذلك أن من صد عن الحرم وجب عليه أن يقضي أن يقضي ما صد عنه ولكن هذا غلط هذا وإن قاله بعض العلماء فإنه غلط وإنما سميت عمرة القضاء أو القضية من باب المقاضات يعني المعاهدة كما جاء في الصلح هذا ما قاض عليه محمد فهي من المقاضات وليست من القضاء ولهذا لم يأتي في هذه العمره جميع الذين احصروا عن عمرة الحديبية مما يدل على انها ليست عمرة قضاء بالمعنى الذي يفهمه كثير من الفقهاء ولكنها عمرة همشي. القضية من المقاضات لا من القضاء هاتان عمرتان كانت قبل الفتح الأولى في السادسة والثانية في السابعة والفتح في الثامنة والحمد لله وفي سنة الفتح جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعمرة فإن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لما فتح مكة وخرج إلى الطائف في غزوة حني وكتب الله له النصر والحمد لله رجع إلى مكة ونزل في الجعرانة ليقسم الغنائم وفي ليلة من الليالي دخل مكة ولم يعلم به كثير من أصحابه فأحرم من الجعرانة وادى العمره ليلا بعد الفتح ولا قبل بعد الفتح بعد الفتح العمرة الرابعة في حجته عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا أي جامعا بين العمرة والحج كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة قال لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا لا أشك ولكن المتعة أحب إلي لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم انتبه يا أخ إذن كم عمر الرسول كم أربع اثنتان اثنتان قبل الفاتح واثنتان وكم عمره سؤال خاص ثلاث وستون سنه بارك الله فيك لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجل انما اختار ان يعتمر في بالقعده الذي هو احد اشهر اشهر الحج اتدون لماذا لانهم كانوا في الجاهليه يرون ان العمره في اشهر الحج من افجر الفجور من افجر الفجور ويقولون اذا برا الدبر وعفى الاثر ودخل سفر حلت العمره لمن اعتمر يحلون ويحرمون على ما يريدون حلت العمره لمن اعتمر ينظرون الى هذا اما نظره تعبديه وعبادتهم باطله لانهم مشركون واما نظره اقتصاديه لان الناس اذا اعتمروا في اشهر الحج كان سفرهم الى مكه واحدا لكن اذا قيل اعتمروا في رجب ودعوا اشهر الحج للحج صار هناك موسمان لأهل مكة ما هما رجب وأشهر الحج ولكن محمد رسول الله الذي يريد أن يهدم ما كانت الجاهلية عليه عدل عن العمرة في رجب واعتمر في أشهر الحج حتى يقرر في النفوس أن العمرة في الحج لا بأس بها ولهذا قال ابن القيم رحمه الله انني اتردد ايما افضل العمره في رمضان او العمره في اشهر الحج كيف العلماء يقول يعني يتردد يتوقف ليش قال لان العمره في اشهر الحج هي التي واظب عليها الرسول عليه الصلاه والسلام والعمره في رمضان قالها النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تخلفت عن العمرة معه فقال عمرة في رمضان تعدل حجه كأنه يخاطب هذه المرأة في احتمال لكن الصريحة العموم أن عمرة في رمضان تعدل حجة سيبقى الأمر هل نقدم هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فعله بنفسه او الذي حث امته عليه الصحيح عندي ولا اتوقف فيه ان نقدم الهدي الذي حث عليه وهو ان عمة في رمضان افضل من ذي القعدة او شوال او ذي الحجه او ذي الحجة طيب غرضي بهذا أن بعض الناس طلبا منهم للخير لكن جهلا منهم يعظمون شهر رجب أكثر مما يعظمون غيرهم من الشهور مع أن شهر رجب شهر واحد من كم شهر؟ من اربعه من اربعه الأشر الحرم اربعه لا يمتاز عنها بشيء حتى ان الاحاديث الوارده في فضله كما نص على ذلك العلماء ابن حجر في تبيين العجب مما ورد في فضل رجب وغير من العلماء وكشيخ الاسلام رحمه الله في اقتضاء الصلاة المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم الاحاديث الوارده في فضل رجب غالبها اما موضوع والا ضعيف اما موضوع وإما ضعيف قال شيخ خلسان في, في اقتضاء الصراط المستقيم وأجود ما روي في رجب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يقول هذا أحسن ما فيه من الحديث الوارد في فضله هذا على أن في هذا الحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فيه مقال أيضا فمن العلماء من قدح فيه أما سوى ذلك فلا ولهذا لا يخص رجب بصيام يعني لو قال انسان بخص رجب بصيام أصوم من بين الأشهر قلنا هذا لا يصح لا يصح ولعل قائلا يقول كيف تقول لنا لا تصومون في, رم... في... في... في رجب أليس الصوم اختصر الله النفس حتى قال الصوم لي وعن أجذيبه وجواب هذا جواب بلى كيف تنهان عنه أقول لا انهاكم عنه صوم يوما وافطر يوما في كل السنة وأقول هذا افضل الصيام لكن تخص رجب بصوم وإمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يخصه أأنت تشعر عبادة لعباد الله لا تخصه بالصيام طيب في قيام ليلة الرغائب الرغائب ل... ليلة الأول جمعة من رجل يصليون فيها صلاة تبلغ ألف ركعة أو شيء بذلك نعم مع ظني أن الذي يصلي أفركع في ليلة سوف يصليها بلا طمأنينة قل لا وإذا صليها بلا طمأنينة فهل يكون مصليا لا ولهذا لما صلى رجل في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وسلم على رسول صلى الله عليه وسلم قال هو ارجع. ارجع فصل فإنك لم تصل وهو قام وركع وسجد سجدوا قاعدوا وسلم قال يرجع فصلي فإنك لم تصلي لماذا نفع عنه لأنه لم يطمئن لأنه لم يطمئن فيها هذه الصلاة بدعه ولا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بها إلا أن يسلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعه ظلالة كل ظلالة في النار هل منا أحد يحب أن يسلك طريق ظلالة نعم لا والله كلنا نقول في الله ما ديني بما هديت اللهم أفلي ورحمني وهدي طيب هل كل إنسان يريد أن يجعل نفسه بمزجلة الرسول يشرع ما شاء ويترك ما شاء أبدا نحن عبيد لله متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخص رجب لا بالصيام ولا بصلاة ولا بعمرة كثير من الناس بل أو بعض كثير منهم يخصون رجب لزياره قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويشدون إليه الرحل إلى هذه الزيارة مع أن شد الرحل لزيارة القبور ليست مشروعة بل هي إما مكروهة واما محرمه اما ان تكون قربة وفي شهر معين فهذا ظلمات بعضها فوق بعض أصل شد الرحل للزياره على وجه التقرب الى الله بدعه ثم تخصيص ذلك برجب بدعه اخرى والانسان المؤمن ماذا يريد من العباده يا يريد التقرب الله عز وجل يريد أن يكون مع الذين أنعم الله عليهم هكذا يريد فإذا كانت العبادة بدعه فاعلم أنها لا تزيدك من الله إلا بعدا كل بدعه مهما حسنت في قلوب أصحابها مهما رقت قلوبهم لها مهما دمعت عيونهم لها فإنها لا تزيدهم من الله إلا بعدا وانتبه اخي لذلك إن الشيطان يجري من بالآدم مجرد دم. فإذا حسن لك هذه العبادة فزنها في ميزان قصد عبدالله ويرايح زنها في ميزان قصد ما هو الميزان الكتاب والسنة هل دل عليه كتاب الله فعليه والراس هل جلت عليها سنة رسول الله فعلى عيو الراس طيب إذا قال قائل ايتوا لنا بنهي عن إفراف صوم رجب عندكم نهي قم طيب نعم عندنا نهي قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وهذا حس وإياكم ومحدثات الأمور وهذا تحذير هذا تحذير فلنعرض ما نعمله على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إن وافقها فهو حق وقد أمرنا باتباعه وإن لم يوافقها فهو محدث والمحدث حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل عام ولهذا يجب على طالب العلم أن يعرف قاعدتين هامتين قررهما العلماء وهي أن الأصل في العبادات الحضر والتحريم والمنع حتى يقوم دين على ذلك يعني لو أردنا أن يتعبد الله بشيء من عند نفسه قلنا هذا حرام فإذا قال إنه يرق قلبه لهذا وتذرف عينه وتستقيم حاله نقول هذا من تزين الشيطان وإلا فكل بدعة ضلالة ولهذا لو قال قائل لشخص يتعبد يا فلان لا تتعبد بهذا فمن الذي يطالب بالدليل أهو الناهي أو الفاعل الفاعل الفاعل إذا قال أنا أتعبد لله قلنا بسم الله هات الدليل إذا لم يأتي بدليل فهو ممنوع القاعدة الثانية التي لا ينبغي أن تغيب عن طالب علم أن الأصل في ماسه العبادات الحل والإباحة <تصفيق> كل ما ليس بعبادة فالاصل فيه الحل والإباحة لو رأينا شخصا يتبايع مع آخر بيعا ما كنا نعرفه ثم نهيناه عنه وقلنا يا فلان لا تتبايع هذا البيع فمن الذي يطالب يطالب بالدليل الناهي أو البائع نعم الناهي أو البائع إذا قال ان الناهي أنا لا أعرف ما عمر ما مدة أعمارنا كلها ما رأينا مثل هذه الصفقة مثل هذه البيعة أنت أتيتنا بحدث أنت محدث أنت مبتدع أنت من الان الآن رجلان تبايعا بيعا وكان رجل ثالث ينهاهما عن هذا البيت يقول هذا ما سمعنا به ما عرفناه ما تبايانا به <تصفيق> فمن الذي يطالب بالدليل الناهي او المتبايعان لا يطالب الناهي بالدليل يقال ما, ل... ما الدليل على ان هذه السطقة ممنوعة إذا قال الناهي اسمع للحجة إذا قال الناهي ما سمعنا هذا ولا عرفنا هذا فماذا يقول نقول أصل الحل قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا في التأجير إنسان أجر بيته عشر سنوات قال له أحد, أحد الناس هذا حرام تأجر عشر سنوات ما تدري أن تموت ولا تبقى ولا يدري المستأجر يموت ولا يبقى هذا حرام المدة طويلة وقال الآخر هذا حلال. حلال ما في نهي من المضالب بالدليل الناهي الناهي احسنت اذا الاصل فيما سوى العبادات الحلوى الاباحه الحمد لله. الحمد لله انسان صاد صيدا طائر يطير وصاده سمى الله عليه واصابه بالسهم ومات فاراد ان ياكله فقال له آخر لا تأكل هذا حرام لماذا؟ كما نحن لا ناكل الا الدجاج والحمام وهذا ما, ما, ما رايناه من قبل ولا راينا أهلا ياكلونه هذا حرام عليك من المطالب بالدليل؟ الناهي ولا الصائد الناهي؟ نعم يقول ناهي ما هو الدليل؟ على تحريمه يرى الدليل أنه ليس من عادتنا أن نأكلهم ثم ألا تجيبون العادة ليست مرجعا في التشريع ما هي مرجع نحن لدينا من كتاب الله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم ما في الأرض جميعا كل ما في الأرض مما فيه روح ومما لا روح فيه من شجر او حجر او غيره الاصل فيه الحلم فمن ادعى تحريم شيف فعليه الدليل هاتان قاعدتان مهمتان عليهما الدليل من كتاب الله وسنه رسوله طيب صلى الله عليه وسلم اذا كان الامر كذلك فاننا لا يجوز لنا ان نفضل زمنا على زمن أو مكانا على مكان أو عملا على عمل إلا إلا بدليل, إلا بدليل فلننظر الآن شهر رمضان سيد الشهور سي شهر رمضان سيد الشهور فيه أنزل الله القرآن وفيه مناسبات عظيمة انتصر فيها المسلمون انتصروا في بدر وفي ايش؟ ايش الشيء السنه هذه؟ ما في ما في اشهر اسلاميه تشرين اكتوبر وغشتص ما اشبه ذلك لا اترك هذه يا اخي لا نسيت قول سبحان الله التاريخ بالاشهر الهلاليه والعجيب ان الاشهر الهلاليه هي التاريخ الذي وضع الله للعباد يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج للناس من الناس كل البشر هذه الأشهر التشرينية و... وما ذكر الأخ نعم هذه لا أصل لها ولهذا بعضها 28 بعضها 31 تبت أيام الفرق على كل هذه نتركها اقول الرسول عليه الصلاه والسلام انتصر في رمضان في بدر وغيره فتح مكه الفتح الاعظم فتح مكه لا نظير له لان فتح مكه تطهير مكه زادها الله تعالى طهاره وتشريفا تطهيرها من الشرك والاوثان ومن ثم اباح الله لرسوله ان يقاتل فيها مع ان مكه يا اخواني لم تحل لاحد قبل الرسول ابدا ما في اي نبي او رسول احل الله له ان يقاتل اهل مكه ابدا ثم هل أحل الله للرسول دائما لا ساعه منها من قال وإنها لم ت... يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام إنها لم تحل لاحد قبلي وإنما أحلت لي ساعة النهار وهي ساعة الفتح قال في اليوم الثاني وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وقال إن قاتل أحد اهل مكه وترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا شبه الجواب جواب مقنع قولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم والأمر بيد من يذن الله عز وجل هو الذي يأذن بما شاء ويمنع ما شاء طيب رمضان سيد الشهور الجمعة أفضل أيام الأسبوع الجمعة أفضل أيام الأسبوع هذا اليوم الذي غفل كثير من الناس عن فضله وأجله وعن قيمته ومنزلته خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة هذا اليوم الذي أراده أهل الديانات ولكن الله سبحانه وتعالى أضل لهم عنه بسبب منهم هم بانفسهم انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه فهدانا الله والحمد لله له فكان عيدنا نحن المسلمين عيد الاسبوع عيد الاسبوع الجمعه واليهود السبت والنصارى الاحد الحمد لله الذي هدانا نعمة هذا اليوم خير يوم طلعت عليه الشمس من ايام الاسبوع خير يوم طلعت عليه الشمس من ايام العام يوم عرفة تفضيلات من الذي فضل هذه الأزمان الله عز وجل وهو بأيدينا وكذلك في الأمكنة ولنعرج على يوم الجمعة يوم الجمعة فيه صلاة الجمعة انتبه أخ فيه صلاة الجمعة صلاة لا نظير لها في أيام الأسبوع لا نظير لها في أيام الأسبوع أول هي صلاه مقصورة ركعتان ثانيا صرات جهرية ثالثا يجتمع فيها أهل البلد ولهذا لا يجوز أن تقام الجمعة أكثر من واحدة إلا للضرورة ولها خصائص من أراد أن يستوعبها فليرجع الى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله حتى انه يسن فيها ان يتجمل الانسان باحسن ثيابه يسابع الانسان اذا تجمل باحسن ما عنده من الثياب ويتطير وينظف ثمه باستواك اكثر من المعتاد ويغتسل فيها والغسل قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم ولهذا لما كانت صلاة منفردة فريدة امتنع ان تجمع اليها العصر يعني مثل لو جاء مطر كثير يشق على الناس ان يخرجوا من بيوتهم للصلاة وقالوا نجمع العصر مع الجمعة فهذا لا يجوز لا يجوز وكذلك لو كان إنسان مسافرا وصلى الجمعة وهو يريد أن يواصل السفر فلا يجمع العصر إليها لأنها صلاه منفجدة ليس لها نظير دل على ذلك السنه والأصل. تلا على ذلك السنة والأصل. ما هي السنة؟ السمع. قال عبد الله بن ابن عباس رضي الله قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. من غير خوف ولا مطر وهل ذكر الجمعة مع أن المطر الذي يأتي في الظهر في آية الجمعة يأتي في الجمعة الذي يأتي في, في يوم الخميس والأربعة والأحد والسبت يأتي في الجمعة ولم يجمع النبي عليه الصلاة والسلام بينها وبين العصر هذه دلال في السنة الاصل الاصل ان كل عباده تفعل في الوقت الذي حدده الشرع والعصر لها وقت محدد معين فالاصل فعلها في الوقت وتقييمها على وقتها لا يجوز الا باذن من الشارع ولم ياذن الشارع ان نصلي العصر مع الجمعه وقد حصرت الفروق بين الجمعة والظهر فبلغت اكثر من ثلاثين موضعا الفروق بينهما ومن ثم لو قال قائل نقيس جمع العصر الى الجمعة في جمع العصر الى الظهر كنا يمتنع القياس لان من شرط القياس تساوي الاصل والفرع ومع هذه الفروق العظيمه لا يمكن ان يلحق الفرع بالاصل في الأمكنة الأمكنة فضل الله بعض على بعض فما هو أفضل مكان على وجه الأرض اللي يعرف عيده نعم احسنت المسجد الحرام ومكة على, سبيل على, على جميع البلدان هذا أفضل مكان يليه بالنسبة للمساجد المسجد النبوي ويلي أيضا مكة في الحرمة المدينة الثالث المسجد الأقصى لكنه ليس له حرم ليس له حرم إنما المسجد نفسه تشد إليه بحال لكن الحرم ما أصل ليس له حرم وقد أجمع المسلمون على أنه لا يوجد في الأرض حرم إلا مكة والمدينة ووادي وجف الطائف لكن الصحيح أنه ليس حرما هذا بالنسبة للأماكن في غير هذه الأماكن الثلاثة أي ما هو أفضل مكان في البلد المساجد بيوت الله المساجد أفضل مكان في البلد طيب لو قال قائل قبر الاولياء قبور الاولياء قبور الاولياء هل لها فضل كان الجواب كانه لين جدا لا بملء الفم ولا بجانب من الفم بملء الفم ليس لها فضيلة إن كان هناك فضيلة فهي خاصة في صاحب القبر يفسح لا مهار رسول يا أخي خاصة بصاحب القبر يفسح للمؤمن في قبره مد البصر ويأتيه من الجنة مبيلها ونعيمها لكن نفس المكان ما فيه ولهذا من ذهب إلى ما يقول إنه قبر ولي من أجل أن يدعو الله عنده فهو مبتدع ظالم إذا كنت تريد أن تدعو في المكان المحبوب الى الله فدعو في المساجد هذا إذا سلمنا أن هذا الرجل من أولياء الله وما ادعي فيه أنه من أولياء الله من أصحاب القبور فإن ذلك يحتاج إلى أمرين انتبه يا مع قائله تناظر بها هؤلاء الذين يعظمون القبور تاج إذا قيل هذا قبر ولي والدعاء عنده مستحب نحتاج إلى أمرين إلى أمرين الأول ثبوت أن هذا قبر فلان كانوا قد يذكر قبور لأُناس صالحين معروفين بالصلاح، ولكنها لا تصحنا قبورهم. لا لا يصحنا قبورهم. فنحتاج إلى ثبوت كون هذا القبر قبر لفلان، وإلا فلا نقبل. فإذا قيل إن هذا متواتر أو معلوم بالمشاهدة القريبة شاهدناه دفن بهذا، نقول نحتاج إلى ثبات امر آخر. ما هو؟ إثبات أنه رجل صالح، إثبات أنه رجل صالح، لأن كثير من الناس يتوهم صلاح رجل وليس بصالح. أليس كذلك؟ ما في شك؟ يقول الله عز وجل عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من حيث المنظر كأنهم من عباد الله الصالحين وإن يقولوا تسمع لقولهم من البيان والفصاحة فتقول هؤلاء من خياب عباد الله لكنهم كأنهم خشب مسندة ما فيهم خير الخشب المسندة إلى جدار إذا, إذا ازلت الجدار إيش سقطت ليس لها, ليس لها ما يقيمها فالمهم أن من ادعى أن هذا قبر رجل صالح نطالب بامري الأمر الأول اخ ثبوت أنه قبره تمام والثاني أنه رجل صالح تمام هذا بقطع النظر عن إحداث عبادة عند هذا القبر الصدق عند القبر او الصلاة عند القبر او الدعاء عند القبر هذا يحتاج ايضا الى دليل اخر الى دليل ثالث هذا الدليل على ان الصدق عند قبور الصالحين افضل من الصدقه في غيرها هذا الدليل على ان الدعاء عند قبور الصالحين افضل كل هذه يا اخوان تحتاج الى دليل لماذا لان الاصل في العبادات المنع والتحريم حتى ياتي دليل على ذلك فلنحكم اولا كتاب الله وسنه رسوله ثم ثان عقولنا ونتبين كل ما قالنا قائل قولا نتبعه ان فعلنا ذلك فإننا فانه يصدق علينا قول الله عز وجل كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء سم من بكم من عم فهم لا يعقلون انتبهوا بارك الله فيكم لهذه الأشياء اذا تفضيل بعض الأزمنة على بعض يحتاج إلى تفضيل بعض الأمكنة على بعض يحتاج إلى دليل تفضيل بعض الأعمال على بعض يحتاج إلى دليل إحداث اعمال يتقرب بها لنسان الله يحتاج إلى دليل كل هذه مسائل مهمة جدا. يجب علينا أن نعرفها تماما كم بقى على الأذان خمس دقائق نجعل خمس دقائق إلى ما سوي شيء طيب إذا كان ما سوي شيء نخليها للصباح إن شاء الله بعد الفجر طيب ناخد ما في أسر الآن لأنه بعد الصلاة ما في درس بسم الله والحمد لله في الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اكتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين فضيلة الشيخ هل يجوز أن تؤخر الجمعة وتجمع مع العصر للمسافر المسافر ما عنده جمعة الشهر السؤال يعني يجعلها ظهر ويؤخرها مع العصر خميس هاي دا... المسافر بارك الله فيكم اذا لم يكن في بلد تقام فيه الجمعه فانه لا جمعه عنده هل... هل المسافر يجمع؟, أه... يجمع يعني يقيم جمعه هاي. لا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لا يقيم الجمعه حتى ان الجمعه وقعت في عرفه ومع ذلك ما صلى الجمعه صلى ظهرا وعصرا مجموعتين اما اذا كان الانسان في البلد فالجمعه ستقام في وقتها ولا تجمع العصر فالسؤال هنا هذا جواب يقول اما المسافر الذي خارج البلد فلا يجمع وليس له جمعه ولو جمع فهي, فهي صلاه باطله يعني لو ان جماعه كانوا في نزهه في يوم الجمعة وقال بعضهم لبعض ليقم واحد منكم خطيبا فيخطب بنا خطبتين ونصلي جمعه قلنا هذا لا يجوز هذا بدعه ومن عمل عملا ليس عليهم الله ورسوله فهو مردود ونبينا عليه الصلاه والسلام الذي بعثه الله هاديا لعباد الله ما كان يقيم جمعه وهو مسافر اما اذا كان في البلد فانه سوف يجمع مع الناس يجمع مع الناس ولا يجمع العصر إليها نعم جزاكم الله خيرا نعم يقول سائل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم معروف وهو سيد الاولياء وهو حي حياة برزخية فما المانع أن ندعوه صلى الله عليه وسلم أن ندعوه والله أعتقد أن هذا السؤال ما أذي هل أحد يشك في أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شرك لا يشك إلا جاهل قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام فلا تدع مع الله إلهان آخر فتكون من المعذبين يقول الله للرسول عليه الصلاه والسلام فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين هذا وهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ويقول عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين يوم عرفه إذا صادفت يوم الجمعة تصلي الظهر والعصر ولا تصلي جمعة قلت والكلام هنا للحجاج أما غير الحجاج صل الجمعة ما... معروف نعم. قبر الرسول صلى الله عليه وسلم معروف وهو سيد الأولياء وهو حي حياة برزخية فما المانع أن ندعو صلى الله عليه وسلم نعم. المانع ما سمعته من الآيات الكريمة والدعاء خاص بالله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادة سيدخلون جهنم مداخرين. ولقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال اجعتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وقال الله لنبيه اامرا اياه أن يقول قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا يعني لو أن الله أراد أن يصيبني بالشيء ما أجرني أحد منه ولا وجدت, ولا وجدت متحدا أي ملاذا ومعاذا هذا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك فكيف ندعوه وهل نحن أعلم في حال الرسول عليه الصلاة والسلام أم أصحابه أصحابه بلا شك هل أحد منهم تقدم إلى قبر يسأله لما أصابتهم لما أصابهم القحف في زمن الخليفة الراشد ثاني خليفة في الأمة الإسلامية لم يستسقوا به مع أنهم في حياته يستسقون به يقول يا رسول الله ادع الله ان يغيثنا ولم يدعوه يقول ادع الله ان يغيثنا ومع ذلك لم يستسقه المسلمون به بل قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا يعني بدعاء النبي وإننا نتوسل إليك بعم نبينا يعني العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فيقوم العباس ويدعو يدعو الله والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه حي في قبره حياة برزخية لا نعلم كيفيتها نحن لا نعلم الغيب الا ما اخبرنا الله به واطعنا عليه نعم. جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ يقال ان الحجره الشريفه افضل من الحرم في مكه وافضل من مكان الكعبه لوجود اطهر الاجساد جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فما قولكم فيها هذا من ابطل الاقوال من ابطل الاقوال ان يقول قائل إن الحجرة النبوية أفضل من الكعبة أو من المسجد الحرام نعم الجسد الذي فيها لا شك أنه أفضل بني آدم وأفضل الخلق على الإطلاق كما صرح بذلك كثير من العلماء وأما أن نجعل نفس الحجرة غلط هذا الحجرة بيت لعائشه توفي النبي عليه الصلاه والسلام ودفن فيه قالت عائشه رضي الله عنها ولولا خوف ان يتخذ قبره مسجدا لدفن مع الناس ولكن خشي ان يتخذ مسجدا فدفن في بيته حتى لا احد يتردد اليه فالبيت اصل بيت عائشه ولكن دفن الرسول فيه لئلا يتخذ قبره مسجدا وبقي المسلمون على هذا فمن قال ذلك اي ان الحجره افضل من الكعبه فقد قال قولا باطلا بلا علم وسوف يحاسبه الله عز وجل على ذلك نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول فضيلة الشيخ اننا نحبكم الله هل قول النبي صلى الله عليه وسلم صم من الحرم وافطر دليل على الصوم في رجب ليس دليلا على هذا هذا يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بين له انه لا يسن الصوم لكن صم وافطر في الحرم عموما لا لا خصوصا لرجب نعم جزاكم الله خيرا سأل يقول فضل العمره في العشر الأواخر من رمضان في أيام الوتر أو في جميع أيام رمضان سواء في الفضل أولا يجب أن نعلم أنه لا خصيصة للوتر في العمرة في رمضان خلاف لما أفهم العوام العوام يظنون أن العمرة في 27 أفضل من غيرها وهذا غلط قيام الليل هو المشروع يعني بالتهجد وفي الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر افضل اما العمرة فلا علاقة لها بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عمره في رمضان ولم يخصص تعدل حجه فسواء اعتمرت في اول الشهر او في وسطه او في اخره كلها تعدل حجه نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل لقد ثبت عن بعض الصحابة والسلف أنهم كانوا يجمعون القرآن بركعة واحدة في الوتر مثل سيدنا عثمان وغيره والآخر يصلي دائما بالإخلاص والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك لم يمنعهم لا, لا شك أن قراءة القرآن في ليلة ممكنة وإذا كان عثمان رضي الله عنه يوتر بالقرآن كله ممكن لأنه يصلي كم؟ يصلي ركعة وهذا ممكن لكن ألف ركعة غير ممكن إلا على وجه لا تجزئ الصلاة نعم جزاكم الله خيرا سيقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم التكني بأب القاسم مع العلم بأن علة المنع قد انتفت بموته صلى الله عليه وسلم أنا لا أرى بأسا في التكني بها أن يقال لمن اسمه محمد يا أب القاسم لأن المنع في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام خوف الاشتباه ولهذا ذكر أن رجلا قال يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال أريد غيرك فيصل الاشتباه بعد موت عليه الصلاة والسلام يكن الناس محمدا باب القاسم ولكنهم لا يكنون بها شخصا معينا كل من اسمه محمد يقول له يا أبا القاسم وهذه كنية جنس وليست كنية شخص ويجب أن نفرق بين كنية الجنس وكنية الشخص معنى كنية الجنس يعني أن كل من اسمه محمد يسمى عند العامة أبا القاسم ليسوا يريدون شخصا معين يسمونه أبا القاسم فلعر بأسا ان يقال لمن اسمه محمد يا ابا القاسم ما تقول في كذا وكذا لكن بقي ان يقال اخشى ان ينتفخ الذي قيل له ابو القاسم ثم يظن انه رسول بعد مشكله هذه نعم اذا كنا نخشى هذا فنقول يا يا محمد نعم جزاكم الله خيرا شخص ارتد عن الإسلام والعياذ بالله ثم عاد إلى الإسلام وتاب وأناب وكان قبل ردته قد أدى الحج والعمرة فهل عليه إعادتهما لا جميع الأعمال الصالح يا أخوان التي سبقت الردة إذا تاب الإنسان فأجرها باق وتجزئه الحج لا يعيد الحج الدليل على هذا الدليل قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في المرتدين ومن يرتد منكم عن دينه اكملوا فيموت وكافر فاولئك حبطت اعمالهم فعلم من الايات الكريمه ان من ارتد عن دينه ثم رجع الى الاسلام فان عمله لا يحبط عمله باقي والحمد لله نعم جزاكم الله خيرا بعض الشباب فضي الشيخ يفتح أزارير الثوب فقال له آخر أغلق هذا الإزراء فقال له أن هناك نص لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يفتح أن هناك. أن هناك أن هناك نص نص لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يفتح الازرار فهل هذا دليل في ذلك صحيح روى عن النبي عليه الصلاه والسلام انه شاهده معاويه غير معاويه بن ابي سفيان شاهده قد فتح هذا لكن هل فتحه ليتاسى الناس به ابدا يحتمل انه فتحه لحر او لحساسيه في صدره ما ندري أو لأي سبب وإلا ليس من المعقول أن الرسول يضع أزارير في ثوبه في ولا يزرها إلا لسبب وهل أمر الرسول أن, أن نفتح أزاريرنا؟ أبدا ولذلك ينبغي الإنسان أن ينضبط في مسألة التأسي كان ابن عمر رضي الله عنهما يتحرى الأماكن التي نزل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ليفول في السفر فينزل ويقول فيها لكن هذا يقول الشيخ السلام رحمه الله لم يوافقه أحد من الصحابه على ذلك لأن هذه الأمور تقع مصادفة بدون قصد فهل نحن نعلم أن الرسول فتح صدره ليتاسى الناس به؟ لا